بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م صاد كتاب انزل اليك فلا يكون في صدرك حرج من يرد تنذر به اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أحلكناها فجاءها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 فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن as the daisy when موازينه would die, then who has passed the target of بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكتناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما مناك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من صين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 لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن, وعن شمائنهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَ النَّجَهَنَّمْ لَأَمْلَأَ النَّجَهَنَّمَ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 وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا, إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقعسمهما إني لكما لمن الناصفين فدلاهما بغرور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 ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما, كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما يَذِعُ عَنْهُمَا لِبَاشَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمُ وَقَدِيرٌ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّ جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ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 قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد مُخْلِصِينَ مخلصين له الدين كما بداكم فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مفتدون يا بني آدم خذ مدينةكم يا ذا كل مسجد وكلوا وشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حر مدينة الله التي أخرج لعباده من الرزق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 أجلهم لا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون, يقصون عليكم اياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فمن أظلم ممن اكترى على الله كذبا أو كذب بآياته مِنَ ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا قَالُوا قالوا مَا كنت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 وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن من فوق مغواش وكذلك نجز الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا أشاء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 ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا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 بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الآراف رجال يعرفون كلا بسي معهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وَإِذَا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الآواف رجالا يارفونهم بسيماهم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 ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقتهم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم فاليوم ننساهم كما نشوا لقاء يومهم هذا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 يُغشّي الليل النهار يطلب الروح تيها والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين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 بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا انتقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون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 قال يا قوم ليس به ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وآلم من الله ما لا تعلمون أو أَن أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فان والذين معه في الفلك والذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوما عميا والى عاد اخاهم هودا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 وَإِنَّا لنظنك من الكاذبين قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين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 قالوا عجئتنا لنا بعبد الله وحده وندر ما كان يعبد آباؤنا فآتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين